يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتلقون تَقُون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به> فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فَلَا تجعلوا لِلَّهِ أَنَدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كنتم فِي ريب مما نزلنا عَلَى عَبْدِنَا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 دون الله إن كنتم, إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين